موردة الخدود وأنا طاحت لكلش دمعة العين طاحت لك الفرقة موردة الخدود وأنا طاحت لكلش دمعة العين أشو طالع تخبل من للفراج وأنا طالع مخبل بالدرابي طاحت لك وانا ولا طاحت لكلش دمعة العين اشو طالع طالع تخبل من الفراق وانا طالع مخبل بالدرابي ظل احنا نقعد طالعاني وعلى اهلي وعمامي ولك طالعاني ضلي أنا اقعد طالعاني وعلى اهلي وعمامي طالعاني تخبل طالع انت وطالعاني مخبل من وراك اصفق بدي يا ابويا يا يما انا لاموت لو يعمل عيوني